أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 111. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أَفَلَيْسَ إِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ ۚ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمْ تَقُولُونَ نَفْسٌ ya hasrata ala ma fa'al rabbu fi jibilillahi wa kuntum lam أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَفْمُلِحِنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِكَ رَذَا فَأَكُنَ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسُّ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْ وَلِّي الْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوُ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُ الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو لَهُ مَا قَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا you to... كريم الله وما قضى الله حق قدره والارض جميعا توب يملقيياتي وَ سبحانه وتعالى غم يشركون <تصفيق> قُ فَ صع قم في السمات وم لو في خفيء هم قيام يومر ود واشرقت الأرض بنور رب Aó que dá hoje a وَضِيَ بَنُو بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الذين كفروا الى جهنم مذموم مر حتى اذا جاءوا فتحت خزانتها ألم يأتكم رسل وقال لهم خزانتها ألم is yeah. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على والدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا <تصفيق> حتى وَلِذِي وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَتَفَعَّلَ أَوْرَثَنَا أَوْ لا شاء فعل ما اجر العاملين <تصفيق> وترى خواب في من ح الأع يزَب بخona بخمديبيب وَضِيَ بَيْنَهُ رَبِّ حَقِّ يَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ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 آيات الله إلا الذين كفروا فلا يظرك تقل فَبَلاَوا قَوْمَهُ حِطًّا وَالأَخْذَابَ مِنْ ذَاتِ صنج لية خذ غجدلوب البطليود حق بج الحق غف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 حَبِ النَّبِ <تصفيق> الَّذِينَ نَحْمَدُ نَلَا شَأَمَ إِنْ لَوْ نحن في حذر بمن ويق انا وسعتك كل شيء رحمه وعلم فغفر للذين تابوا Craig للذين في حكيم وقيم <تصفيق> السيد Qüzdəbət qَbələhəm qəvm neto nūhəyində anda çıxı xələkm xələ Combələptə hərəni qəmiyyəlləm وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذوا فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب كان الذين كفروا أن إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ذَهَبَ وَمَنْ صَلَحَ <تصفيق> وَمَنْ صَلَحَ مِن وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ من o que ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو kay fa yunaduna la ma qatallahi akbar mim ma qatifum anfusukum idda'un idda'una فتكفون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترف نَذِ <تصفيق> بُنُبِنَا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 ذالكم بانه اذا دعى الله هو كفواتم وان يشرك به تؤ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ إِلَٰهِ الْكَوْنِ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياته وينزل ذِلُلكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ جَعَلَ اللَّهُ ظَامِئِ قِصَيْنَا لَذِّيْنَا وَلَوْ كَرِثَ الْكَ A B لله الواحد القهار ربنا وتعالى هو اخلص كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم الله الله سريع الحساب وَأَنذِرْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُرُوءُ لَدَنَ حَاجِرِكَ <كَاظِمِين> <مال> إن من حميم ولا شفيع يطاق <تصفيق> يَعْلَمُ خَالِ ق ق ولذين يدعون من دوني لا يقبلون بشيء إن الله السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عام كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كان كَفَى أَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لَهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا مُوسَى بِآ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وقال qafu an yubəddi lədənəkum əu an yuzhər fəsəd qafu an وَتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يظهر في الأرض بَسَ <تصفيق> وَقَالَ موسى What God? ذالق <laughs>